الله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لينظرواكم إلا أذو وإيقاتلوكم يلوكم الأدبار يلوكم الأدبار ثم لا يصرون وضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحذر من الله وحذر من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن